بتحية الامن والامان احييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيفنا علمنا الجليل فضيلة الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي المؤرخ الاسلامي الكبير اهلا دكتور جمال احييك يا سيدنا مشاهدينا الكرام كنا قبل الفاصل مع فضيله الدكتور محمد عبد العليم العدوي تكلمنا عن بروتقالات عكماء صهيون وتكلمنا عن الخطط وماذا يريد الغرب من الإسلام والمسلمين ولماذا يقرأ الغرب الإسلام والمسلمين وتكلم الدكتور محمد عبدالعليم العدوي عن الأهداف التي يريدون منها يريدون الإسلام والمسلمين أن يفعلوها حينما قال من نتائج التبصير والاستشراق في المؤتمر أمريكا مؤتمر النصري الذي كان في عام 78 إثارة النعرات الطائفية والعرفية والقومية لتمزيق وحدة المسلمين أيضا التدخل في نظم الحكم أيضا التدخل في نظم التعليم ومناهجه ومفرداته إبعاد الإسلام عن الحياة محاولة القضاء على الأسرة المسلمة بإثارة قضايا المرأة وقف المد الإسلامي تكوين الفرق الهدامه وأسلوب المنح والقرود وإلى غير ذلك من أمور إحنا نستكمل مع الدكتور جمال عبد عبدالهادي ما قد بدأنا في لقاء الثلاثاء ووصلنا لما قلناه في الجزء الأول مع دكتور محمد العلوي حينما كنا نتكلم في اللقاء الماضي وسيدنا الكرام عن طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب علاقة وقام وسلام أم تدافع وصراع حد مع الدكتور جمال عبد الهادي مباشرة المشاهدين الكرام وفي انتظار مشاركاتكم معنا بإذن الله تبارك وتعالى. هدخل معناك دكتور جمال في البداية الدكتور عادا وركز على الخطط وماذا يريدون من ال الامة ال المسلم. أنا عايز هو السؤال اللي بيتبادر في أذهان كل من يتابعنا في شط أنحاء المعمور واجبنا وجبناه. الحمد لله والشهداء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الذي علمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدأ ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله نتلوه عليك بالحق وإنك لمن المسلم وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا بخلافة على منهج النبوة تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين إن شاء الله والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لا لنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لقد زويت لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها وإن أمر أمتي لبالغ ما رأيت منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي الله الله على محمد الله وعلى آله آل محمد صلى كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد المجيد وبالك على محمد وعلى آله محمد و على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فإذن يعني ما يجري الناس كلها تستشعره وتحس به نعم لكن هذا يجب أن لا يفوت في عددهن لأن دي يعني سنة ربانية جارية لا تتغير ربنا بيبتلينا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين قبلهم فلعلمنا الله الذين صادقوا وعلمنا الكذمين من ها ينصر دين ربنا مين هيقف موقف الخاذر لهذا الدين مين اللي ينصر امته على ارض فلسطين وبيت المقدس مين اللي واجف يتفرج من الذي ينصر دين محمد وامة محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم يعني هي القضية اختبار ولو يشاء الله اللي انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بضع نعم. ربنا بيختبرنا اشوف انت هتعمل ايه فاذا هو اختبار فاذا يعني يجب كل انسان منه يستشعر انه مطالب أمام الله عز وجل أن ينصر ربه ودين محمد وأمة محمد وإسلام محمد ينصر إخوانه على عرض فلسطين وإخوانه في بلاد الغرب ويبلغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخافقين لأن الغرب للأسف ما عنده تصور كامل على الإسلام أنا اطلعت على المناهج التاريخ التي تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا وفي فرنسا وألمانيا وأعتقد منظمة منظمات الإسيسيكو طلب منها تراجع هذه المناهج وعندي التقرير بتاع المراجعة اتضح أن المناهج التاريخ عن الإسلام وعن رسول الإسلام وعن أمة الإسلام التي تدرس في هذه الجامعات التي ذكرتها قليل تسيء إساءة بالغة إلى الإسلام وإلى المسلمين إذن أهل الغربي الذين يعني لا يعرفون غير ما يدرسون في الكتب في المدارس يعني يزرعون كره الإسلام والمسلمين في قلوب أولادين نعم إذن هي في قيادات مجرمة لا ت... يعني يتكلمون عن ح... يعني حرية الفكر نعم وسيادة القانون حقوق الإنسان ثم تعطوا الناس تصور حقيقي يدين فرصة أن يقرأ التصور حقيقي ف... ومن هنا كان الاستشراق نعم ومن هنا كان التبشير أو التنصير ومن هنا كان الاستعمار والثلاثة دول زي ما يقول الدكتور مصطفى في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مصطفى السباعي مصطفى السباعي, السباعي نعم ان الثلاث حاجات دول خرجوا من تحت عبائة الكنيسة يقولوا احنا خرجت من تحت عبائة الإسلام من تحت خبائعة الكنيسة الاستشراق نمرة اثنين التنصير نمرة ثلاثة الاستعمار مم. الاستشراق بماهد الأرض فكريا يسير أبناء الغرب على الإسلام و أمة الإسلام رغم زي ما يتفضل فضلت الشيخ أن الناس حينما يوعى يعني يعيشون المسلمين ويقرؤون الإسلام. يقرعون بالإسلام. والدليل على ذلك الإسلام اللي بيفشو وهذا الذي يجذدو مش أقول كل الغرب القرن الغرب على فكرة في ناس متفتحين دينياً. بمجرد يعني أزمة الدنمارك والسا ناس كتير دخلوا في الإسلام. نتيج بدأ يعرفوا إيه سبب المشكلة فلما قرأوا اقتنعوا هذا عزوزا أوزان في سلة مجرمة في الغرب هي التي تريد أن تزرع العداوة والبغضاء وعتقذ البروتوكولات. التي فذكرها فضيلة الأستاذ الدكتور المحرم العدوي, العدوي. فعلاً يعني إذا المسألة واضحة وضوح الشمس يجب إذا واجب علينا نحن من الواجبات الآن حيال ما يجي إنه لازم يبقى نتواصل بالغرب ونعطي تصور صحيح عن الإسلام م. يعني دي نمر واحد وده ممكن يجري عبر شبكات الإنترنت وممكن يجري عبر المؤسسات الرسمية نعم. يعني زي الأزهر مثلاً وغيره ومثلاً فهذا يعني اللي ربنا هسألنا عنهم يوم القيامة. ده ربنا قال له بلغ ما أقول زي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا نحن يعني مسؤولون بالدرجة الأولى أن نبلغ رسالة الإسلام للفقهاء يبقى إحنا لما الآن بنتكلم عن جزر الحروب الصليبية وأهدافها وغايتها م. لازم ندرك في نفس الوقت أن إحنا لينا واجب آخر أن إحنا إن الناس دول اللي شكل تصورهم ناس. ظلم الإسلام ظلما بينا فعشان كده يعني أنا أطالب إخوانا بالاهتمام بتوصيل رسالة الإسلام بالكامل للغرب نمرة واحد نمرة اثنين للأسف أنه مزبشت التاريخ زور بالنسبة لأبناء الغرب ده الآن من حوالي سنة 87 جرت منظمة اسمها منظمة الإسلام والغرب كان حضيرها ناس من الباتيكان وشخصيات احنا كتابنا دعوها لإنقاذ التعليم هذه الشخصيات أرادت يعني استهدفت مادة التاريخ الإسلامي واستهدفت اللغة العربية واستهدفت الدين والتربيه الدينية باسم التطوير، فكان تقليص للتصور الإسلامي عبر مناهج التعليم وخرات الدراسية. لذا أعتقد دي تمت وأعتقد الآن هنا نكلف واجب الأسرة واجب الأسرة واجب الأئمة في المساجد. لأن الآن زي ما انت شايف في الأحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت نتيجة قلة التربية، واللي ما كانش ظهرت النعرات القبلية دي إن الناس يشتاقوا مع بعض عشان ما تشكور أو تختلف دولتان عشان ما تشكور ما كانش مم. يعني بس ما فيش تربية، فيش حد قال الله هنختلف عشان ما تشكور نلغي ما تشكور لكن نظل إخوة متحبين لو في تربية، إذا أنا أقول التربية هنا الأم تحتاج إلى اهتمام بالتربيه من الآن، لأن الموقف الآن رسول الله ما قال يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة وقصاتها قالوا قلوب. من قلة نحن يوم إذنها رسول قال بل أنتكم كثير ولكن نقف غثام لينزعنا الله المهبة من قلوب عدوكم وليقفلنا الوهن في قلوب قالوا ما يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الماء عشان نربي الأجيال بقى الآن عشان يبقى لهم ثقل أي. إذن لازم وفيه مناهج ومقررات تربوية يهتم بها ولي الأمر زي ما بعلم ولده ورياضيات جليز وفرنساوي محترم لازم عشان يبقى فلاح عنده دين وعامل عنده دين وطبيب عنده دين وإعلامي عنده دين. إذا لازم إحنا عشان نقول نط... طبعا إحنا بنطالب أولياء الأمور إنه ي... أن... لأن هي ما كل كبراء و مسؤول عن رياته والأمير راعي وهم مسؤول عن رياته والوالد راعي والمدرس راعي نا. والأم راعية والكل راع فكله مسؤول عن إن لازم يعود لهذه المناهج الزخم الإسلامي اللي كان موجود في وطبعا ده أنا أعتقد اللي حصل في العزة بالنسلامية نتيجة, نتيجة ضغط الغرب علينا المشكلة أن هم استطاعوا أن يجيشوا قطاع ضخمة من أبناء هذه الأمة على أن الإسلام هو الإرهاب هو سبب المشكلة هو العنف وبدأت تظهر حتى بين نفس يعني, يعني أنا حزين عليهم يقول لك يجب أن تغيروا الخطاب الديني يعني تغير خطاب الدين. الخطاب الدين. يعني تغير خطاب الخطاب يعني الخطاب يعني تقول له... بنقول لا اله الا الله محمد صلى الله عليه له ايه يعني أوه. لما قوموا يا تقول يعني لما ربنا قال اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم تقول له بس بس. ايه يعني يغير الخطاب الدين ايه ثم ياتي بعد ذلك صرخه اخرى اللي هو التقارب بين الاديان او يسموه ايه لا والمذاهب الاديان والمذاهب أي. تلاحظ ان البابا بتاع الفاتيكان ما يقولش بين الأديان السماويه لأنه لا يعترف بدين محمد ثلاث كلمات بس التقارب بين الأديان لانه هو لا يؤمن بمحمد كيف إحنا نقبل أن احنا نستدرج لهذه المال إذا مرة أخرى أقول أولياء الأمور سواء أم أب مدرس كل مطالب يكون برامج لأن الأمر الآن خطير جدا إذا كنا هننتظر ان المدارس والجامعات تعطي لن تعطي لا نطعث البيت, البيت البيت البيت المسلم والراجل أجر أولاده ولا لازم لأنه كلكم راعي كل كبراعي وكل المساعي دي دي المسألة التالتة. نعم. المفروض الآن الـ الـ في حاجة اسمها فرض الوقت, فرض الوقت فرض الوقت. بمعنى يا دكتور؟ فرض الوقت إيه اللي واجب على الأم الآن؟ الخطر. الآن فلسطين. أو لا حضرتك نع حسنا حضرتك دكتور واجب الأم الآن هناخده بعد الاتصال السلام عليكم.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 أظن أن الغرب هؤلاء يتوجه إلى وقت المآذن أو حظر المآذن في كل مكان أو في سويسرا أو, أو في مثلها من بقى الدول فلعلهم فطنوا إلى ما غفل عنه كثير من المسلمين وهو أن المآذن هي الصوت الحي للصلاة وأن من أقام الصلاة فقد أقام الدين ومن ترك الصلاة فقد هدم الدين فلعلهم ظنوا أنهم إن هدموا المآذن فقد هدموا الدين فنقول لهم فإن اقتلعتم المآذن من على الأرض فلن تقتلعوها من قلوبنا ولن تقتلعوها من أرواحنا فلقد غرست في نفوسنا منذ أن سمعناها لحظة الميلاد وأتوجه إلى كل راع في الأمة الإسلامية أن يتقل لها في رعيته وأن يبث في نفوس المسلمين اللغة العربية وحبها وحب الإسلام وحب م. المسلمين وأرجو منهم تصحيح المفاهيم الخطأ عن الإسلام وعن المسلمين في منهزنا العربية والتاريخية وأن يعيد يعيدوا حساباتهم فكما نتوجه بالامدادات الكثيره للاعيب الكوره و نتوجه بتلك الامدادات لطالب العلم و القرآن الكريم وإلى التبليغ وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الصحيح ونرجو لكم الدعاء دائما يا رب العالمين جزير ربنا كرمك يا مصطفى اهلا بك عليكم السلام و حكمه و على اختيارك جميل وظيفه ربنا يبارك فيك فيكم عباده و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و أولاً أليت نظام يعني تأييداً لكلام الأخت السابقة نعم. وأزيد على أربع نقاط. نعم. أولاً اللي حصل للمسلمين في سويسرا بدأ من عندنا مش من عندهم. مم. إحنا الدنانز هم فرصة الكير. لما يطلع مؤلف من من من أكبر راف مؤسسة دينية في البلد يقول أن قبعة ذا وليس عقادة أو ليس من الأذان في شيء. لأول لأول إذن ليهم بالحرب علينا. ثانيا الناس اللي بتحارب الحجاب عندنا احنا والعلمانين اللي, بي اللي هما بيدعوا نمو مسلمين ويحاربوا الاسلام من, من عندنا احنا ادنا لهم فرصة او ازا بقولوا فرصة على طبق من ذهب انهم يحاربوا الاسلام هناك اي ده ثانيا ثالثا انا عاوز اضيف حاجة ليه المنع ان احنا نحط ايدي انا في ايد الاخوة المسلمين القائمين على امور الدعوة في اوروبا زي جغت الفاضلة لأسلامة صحفات برطانية ايبون يبون رضي الله عنهم أذكر اسمها كده ونشط جدا جدا ما شاء الله في الدفاع عن المسلمين والجهاد الإسلامي، وشخصية مشهورة وكانت أول واحدة بنسطركت في قصة الرحمة نعم نصح بذلك نعم، ونفر عن الناس المفخرين في في في منتزم وغيره يعني نعم النقطة الرابعة خمسة أنا أتمن أتمنى أن نستترجم قناة زي قناة الرحمة والحكمة أو قناة الإسلامين جميلة القيم اللي هناك نستنقب معها. تترجم بلغات الناس دي وتبث ليهم يسمعوا مننا احنا عننا يسمعوا مننا احنا أتمنى وخاصة خصوصا البرامج المميزه ده برامج الشيخ برامج حضرتك ربنا كرب رب كرب رب شكرا مصطفى جزيلا ربنا يكرمك يا رب هي دعوة كريمة وستنفذ يعني ان شاء الله يعني يعني جدا جدا خلال الفترة القادمة إذن هنا في قناه الرحمه اتصار الصباح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اتفضل ازيك يا اسمر بيك اتفضل كل صح حضرتك اهلا وسهلا اتفضل لك والله في استفسار بسيط الله يحييك انا في واحدة مرات اخويا انا مريضه وواحده شافت لها هستاذرك لو سمحت نعم السؤال حضرتك في موضوعنا لا للاسف بس والله انا بتصل بيكم بقالي فتره مش عارفة طب انا هسازك بس سيب التليفون حضرتك او رسالتك في الكنترول وهيوصلها لنا ان شاء الله معذره عشان بس لازم الكل يتدخل معنا في الموضوع فقط ربنا يكرمك رب شكرا جزيلا أعود دكتور جمال لحركة تسأل واجب الأمة الآن في المرة القضية الأساسية التربية مم. والتربية تهتم التربية الإيمانية والتربية مم. العقلية والتربية البدنية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية السلوكية والإخلاقية يعني إحنا بننشئ أمة إن شاء مم. فهذه مسؤولية الآن محدش يرتكن إلى المؤسسات التعليمية الرسمية في أي بلد من البلاد مو اللي يستكملوا الجوانب الناقصة وال... والناقص كثير. فيما تصل بالتاريخ الإسلامي، تاريخ الأمة، وجزور الصراع بين الشرق والغرب، القضية الفلسطينية، كل دي مسألة لازم تعرف دور الأمة المسلمة على مدار التاريخ. نا أمة لها تاريخ زي ما في الطفولة، في لها تاريخ عظيم يضرب بجزوري. فلازم يبقى هذا يستكمل إذا كان تمكن من عبر الجهات الرسمية لم يكن فهو عبر الجهود الفردية. الشيء الآخر ال... واجب الوقت. واجب الوقت الان القضية الفلسطينية م. يعني النهاردة يا حضرتك انت اتكلمت عن الفلسطينيين اللي دسوه وليه بيضرب لا علينا واستخدام القنابل الفسفوريه وعوزني يمنعوا الاذان في المساجد هو شوف سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي ماكين ان كيدي ماكين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون واستدراج لا غر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد ولكن هي يا مسكيلة المشكلة العدو يا أستاذ ملهم لا يغلب لقوة فيه لكن يغلب لضعف جند الحق نحن دينا 91 سنة لم نخرج عن حيز الإنكار والشجب وحتى حتى الإنكار والشجب في دوائر الآن لا تقوم بها هذه المشكلة حتى الآن في دوائر لا تشجب ولا تنكر أصبح محدش يقدر الآن يتكلم عن الكيان الصهيوني يتكلم عنه بما تتكلم به الأمم المتحدة بتقول إنه كيان عنصري وإنه سلطة احتلال وإن القرارات اللي اتخذتها فيما يتصل بالقدس ودم القدس باطلة وإن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقوق الشرعية في الدنيا. كل دي دي القضية الأولى إذن الأمة يجب ونحن الآن ما مش نحن ننتظر لما ربي دلوقتي في أجيال تربط لأن رسالة مجالية لا تزال طائفة من الأمات ظاهرين على حق لا يضرهم خذلان من خداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ده غير حتى غير الحديث بتاع بيت المقدس لا لا ده أنا أقول إذن في كل مكان في أهل الحق هذا هذ هؤلاء أهل الحق دول ربنا سبحانه وتعالى يدعمهم إحنا مطالبون أن ندعمهم بقدر ما أوتينا من جهة وده فرض والله يا أستاذ ملها أشهد الله نصرة فلسطين ونصرة شعبها وتحريرها من ما يغلب عليه سيبك من كلام من دولتين وقدسين يقول لك سويسرا ما سوسرا قرار بأن القدس الشرقية تبعاصم الدولة الفلسطينية في حاجة أسمحنا عندنا القدس الموحدة الشرقية والغربية اللي صلى فيها محمد صلى, صلى الله عليه وسلم والمعراج مهاجر إبراهيم ولوط عليهم السلام ومحل ميلاد إسحاق وإسماعيل ويعقوب ودوود وسليمان هذه الأرض المباركة المقدسة التي وضع على أرضها أبونا آدم أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام هذه وقف إسلامي تحريرها فريضة ولا يجوز لأحد أن يتنازل كل الناس عملوا اتفاقيات أو وعدوا هذا لا ينزم الأمة المسلمة والأمة المسلمة يا أستاذ ملهم لن تنسى القدس والله لن ننسى القدس حتى ونحن يعني مهما حدث ولكن هذه في بحناي القلوب والصعوب أعتقد لو شفنا أي محادث غزه إنها يعني هم استطاعوا يمتصوا تصل غضب الشعوب وقف إطلاق النار من جانب واحد لكن القضية السياسية للشعوب الإنسانية أديك شفت شوفت على اتباعتي الحمد للإسلامية الأم لن تنسى القدس نعم. ولن تقبل بالتخصيب لذلك نطالب أولياء الأمور وطالبهم أقول لهم يا أولياء الأمور يا من ولاكم الله أمر المسلمين ستسألون عنه يعني يعني نستحلفكم بالله الموت يأتي بغتا راح يقف بيني ذي الله مسؤوليتكم الله عظيمة انت ربنا ولاكم امرنا ومسؤولية عظيمة كلكم رائعين وكل مسؤول عن رعيته القدس امانة في رجابيتكم. والله انتم مسؤولون عنها قبلنا احنا نعم. والعلماء الامة برضه نقول لهم انتم مسؤولين عنها قبلنا احنا فلذلك اذا هذه قضية العالم الاسلامية المحور الولى ونحن نواجه الاخطار دي كلها لا ننساش هذه القضية الاسلامية لا ننسى القدس ولا ننسى فلسطين من غزة. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو صالح حالاً وسهلاً تفضل الله بارك فيك الله جزيكم الخير جزيك. أول شيء نمسع على الشيخ والله جزيكم كل خير شكرا جزيكم تفضل الله بارك فيك ونسلم على الشيخ محمد حسان الله جزيكم كل خير ربنا الله كلمك تفضل الله بارك فيك احنا من داخل الحصار ومن من غزة من بلد الجهاد المجاهدين نتم من جهودكم وجهود هذه المحطة المباركة ونطلب اخواننا العلماء الربانيين الصادقين بهذه الامه ان يزرع في هذه في هذا المجتمع حب القدس كما قال الشيخ وزر وزرعهم وزرع الامه انه كيف نتبنى هذه القضيه هذه امامي في عناقكم وجزاكم الله خير جزيلا. شكرا في جزيلا. في عندي مشروع باذن الله عز وجل طرح على طريق خناتكم الله يكرمك شكرا من قناه الرحمه ومن الشيخ محمد حسان والمشايخ لا جلّا كلهم جميعا انهم يعملوا شو شسمه وحمل التبرّع لحفظ خلال قدس طريقه طريق المحقّة بإذن الله عز وجل شكرا جزيلا ربنا يكرمك شكرا جزيلا الأستاذ عبدالله السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسلام تفضل لا لهم ملهم أهلا تفضل الله يكرم الله وجهك الله يكرمك يا والله أنا بقدم الاتصال لك طيب نعود أتكلم جمال نعم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحمية لله عز وجل يا رب وأنا يجعلها في حسناته يا رب ولكن لي رجاء عنده الله يبارك فيه نعم يعني يا ريت يرسرد بعض الكتب التي تتناول التاريخ الإسلام إننا في جهل تام بالتاريخ الإسلام صحيح الله يسرق حاضر ونسألكم الدعاء شكرا جزيلا جزاكم الله خير شكرا الله يبارك فيه ممكن لو حضرتها فإننا نحن له الكتاب ده نصرد شوية كتاب شوي كورس تبتين نعم نعم يعني ال بالنسبة لأخي الكريم فيه الدكتور علي محمد الصلابي نعم. كتب كتاب عن أول كتاب عن الحروب الصليبية تاريخ الحروب الصليبية تاريخ الحروب الصليبية السلاجقة الكتاب الثاني عن صلاح مم. الدين وتحرير بيت المقدس الكتاب الثالث عن الزنكيين مم. وكتب أيضا كتاب السيرة وتاريخ خلفاء الرشيدين مجلدات الحقيقة أنا أعتقد واهتم اهتمام خاص بالحروب الصليبية مم. والعلاقة بين الشرق والغرب، وتكلم عن الدولة العثمانية، كتاباته جيدة، والرجل ده على يعني أعتقد إنه عملها حسبة، وكتبه على شبكة الانترنت ممكن الإنسان ينزلها ويطبعها بلا مقابل. نعم. علي محمد الصلاحي أعتقد في الكتاب. تاريخ الحروب الصليبية. تاريخ الحروب الصليبية. نعم. وبالإضافة أيضا دكتور جمال، كتب الدكتور جمال عبد الهادي اللي هي موجودة ما شاء الله ترى تعال على شبكة الانترنت كلها موجودة على مواقع الانترنت كلها اي حد بس يدخل عايز يعرف في التاريخ القدس او في اي, أي حاجة من خلال التاريخ الدكور جمال, جمال عبد الهادي وان شاء الله سيجد الكثير بإذن الله هرجع مع حدركة دكتور جمال يعني الى جزور الحروب الصليبية متى يعني بدأ يعني الجزور التاريخية الحصوية استمرارها يعني لم تبدأ في نهاية القرن الخامس الهجري مم. يعني نفسنا نتكلم عن الحروب الصليبية يقول لقد بدأت 492 هجرية أوه. وانتهت 692 هجرية عن القرن السابع أي. الحقيقة هذه فيها نوع من التجاوز بقى لأن الحروب الصليبية بدأت مع السنة الخامسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا هي بدأت مش في القرن الخامس الهجري مم. بدأت في السنة الخامسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه الدليل يا دكتور؟ غزوة دومة الجندل مؤتة تبوك بعثة اسامة ما كل دي صدام مع الروم البيزنطيين الأرسزوكس اللي كانوا يحتلوا بلاد الشام والأطراف الشمالية الغربية من بلاد الشام مم. يحتلون الشام كلها والأطراف الشمالية الغربية للجزيرة العربية يبقى اذا الحروب مم. الصليبية لا تبدأ فقط بالقرن الخامس وتنتهي في القرن السابع الهجري وهي مستمرة حتى الآن م. طيب السؤال يعني اذا الحقبة الاولى اللي هي من السنة الخامسة من السنة الخامسة بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطيلة عهد الخلفاء الراشدين وطيلة عهد بني قمية وطيلة عهد بني العباس لغاية القرن الخامس الهجري م. الدولة الاسلامية كانت مجغولة باي كانت مجغولة بتطهير الأرض الإسلامية من الوجود الروم البيزنط يعني دور المسلمين في هذه الحقبة في الحقبة الدعوة مستمرة والانتقاء مستمر والتربية والتكوين ونشر الإسلام في كل مكان لكن وجدوا أن فيه وطن محتل هنا القضية هنا القضية حسنا بس نستقبل اتصال من بلجيكا السلام عليكم السلام عليكم أخيم اللهم أهلاً وسهلاً والله مرعك أهلاً وسهلاً إني أحبك في... إني أحبك في الله يا أخي الله يحبك ويرفع قدرك و... والله الذي لا إله أحب كل إخواني في قل الله والله فأنتم فأنتم الله جعلكم رحمة للأمة ربنا وخاصة ربنا وأنا آسف عليكم فقط الله يرضى عليك أخيم ملهم فال فل... فل... فل... لنا في الكنترول يعطونا مجال نحن في أوروبا ونحن بامثل حاجة للعلماء الطيبين اللهم حفظهم الله والله النور النور في وجهين، فالله يكرمك يا أخي ملهم شكرا. فقط نريد أن تفتحوا لنا مجال وأنا من أسبوعين وحاول الاتصال ليلة النهار فلا أستطيع، فهل أستطيع أن أفرغ ما في جعبتي قليلا من يعني أن أشارك في هذا في هذه الحفلة؟ فضل، فضل، حضرت فضل. يا أخي ملهم الله يبارك فيكم، نحن دائما دائما نلق نلق اللوم على على الآخرين، والله يا أخي ملهم والله العظيم. يعني فقط نحن نعرف في سويسرا وأنا في بلجيكا يعني ما شاء الله نسأل الله يعني الله أكرمنا في, في, في أن نمارس شعائر ديننا كما نريد وما شاء الله نجعل اللحية شرفا لنا لكن أخي ملهم نحن هل نستطيع أن نمارس هالأمور في بلاد إسلامية؟ هل نستطيع أن يعني دائما نلقي اللوم على الأخير لما لا نربي أنفسنا ونربي أطفالنا ونحسن إلى زوجاتنا ويعني سبحان الله ويكون لنا رسول الله قد وعليه صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله صوت حتىنا، حتىنا لأن رسول الله علمنا أدبنا، علمنا كيف نتعامل مع الزوجة، اللقمة في في زوجتك زوجتك صداقة والإماتة عن طريق الصداقة يا أخي الكريم والله العظيم حتى بعض الأوقات أنا يعني أشرت على على بعض من البلاد العربية بعض من البلاد العربية التي التي زرتها أشرت عليهم بأن نصلح نصلح الشارع يا أخي. لم يتم لم يد لم يدعو لي المجال وأنا وبعض الناس الجيران ننسح شارع من ال... من الزبانة وال وال والأوتار ونتألف بيننا هي مجرد يعني لذلك أخي منهم يعني اللوم اللوم يجب أن أن أن اللوم أنفسنا. إن, أن الله أنفسنا لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. بارك الله فيك شكرا. يا أخي والله العظيم إذا أحسننا إذا أحسننا إلى إلى إلى بلادنا لا. وجعلنا الحكام يا أخي الحاكم لما لما لا لا لا لا قلبه لنا ولا يتفح قلبا له ونقول له نحن لا. لا. نحن هماد نحن نحميك والله نحن ندعك على كل شيء إلى ما شاء الله. وتعاونوا على البر والتقوى. الله يبارك فيك نعم ربنا يكرمك يا رب لما لا يجعل من بلادنا جيوشا طيبه اسلاميه نعم. راقيه لما لا, تد... لا, لا الحاكم لا يجعل الشعب هو هو هو هو له ربنا يكرمك يا رب شكرا جزيلا شكرا جزيلا, شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا من غزة. السلام عليكم السلام عليكم وسهلا عليكم السلام في في الأولى استاذ شخصنا شخصنا المشكلة. وهنا ي... وهنا يكمن العلاج استاذ ملهم يجب أن لا نقاطع المنتوجات الصهيونية والدنماركية والسوسرية نعم. كما ينازل كثير بل علينا أن ننتج منتوجاتنا بصورة أفضل مم. أو تضاهي جودتها جودة منتوجاتهم ونحن قادرون على ذلك إذا ابتعدنا عن الغش والتدليل حينها لا تجد إنسان عنده مروءه يرفض أن يشتري منتوجات وطنه فحتى العصاء يحبون أوطانهم حينها تأتي المقاطعة بل القطع النهائي فينكثر أعداء الدين وتدين الأرض جميعا لرب العالمين وتعود المقدسات ويعود الأقصى الأسير إن أهم أسباب الثورة الصناعية كما درسنا هي وجود سوق لتصريف المنتوجات فمتى ستأتي ثورتنا الصناعية بل متى ستأتي فحوتنا المحمدية وصل اللهم وسلم على محمد وآلِه وتابعيه. ما شاء الله ربنا أكبر. شكرا جزيلا. شيء جميل والله من دخلت قيمه. وال... طبعا هو أنا عن الفترات بتاعة الحروب الصليبية على الوجه الأجمال، لكن الحقيقة معق وقف مع الأخ الكريم صاحب التفاصيل الأخيرة. يعني بالنسبة يا قلنا الحروب الصليبية مم. في خمس فترات رئيسية مم. هي منذ 14 قرن من الزمان مم. لم تتوقف لحظة واحدة. الفترة الأولية من, من القرن من السنة الخامسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وعلى امتداد عهد الخلفاء الرشدي وعلى امتداد عهد بلي أمية لغاية القرن الخامس الهجري بعد القرن الخامس الهجري تأتي الحروب الصليبية <تصفيق> 400 أول حملة صليبية في سبعة شعبان 492 هجرية لدخل البيت المقدس واستمرت هذه الحروب الصليبية لسنة 692 هجرية آخر معقل اللي هو أنطاقية تحرر بعد 178 سنة. لا. أدي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي هي هجوم الأسبان والبرتغال على الأندalus واستطاعوا بعد 800 سنة دولة إسلامية قائمة نجتستو جزر الدولة الإسلامية في الأندalus بهذه الحملة من الحملات الصليبية الخاتمة. نمر المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الالتفاف على العالم الإسلامي هم. لما نجح الأسبان والبرتغال مش بس في اجتساس جسوس الإسلام من الأندلس دا وصلوا للقارتين الجديداتين تحت ستر الكشوف الجغرافية وقاموا باجتساس الهنود الحمر وقاموا عليها مسامة بدولة أفريقيا دي مرحلة أخرى وبدأت عملية الالتفاف على العالم الإسلامي بابا روما جاب الكرة الأرضية وحطها بينه وقسمها قسمين وأطلق يد الأسبان في القسم ويد البرتغال في القسم وخرج الأسبان والبرتغال مأزونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي عشان كده لما وصل الروازي اللي اسمه باسكو دي جاما إلى رأس الرجال السالح ودي كانت كلها هم استخدموا الخرائط الجغرافية يعني المسلمون يعرفون هذه الأمالات من لا, لا. أدوات الملاحة والجغرافية والمراكب بتاعت المسلمين سرقوها اليهود من مكتبة المماليك قبل ما يخرجوا في البحث العلمي بتاعهم ده. فالمهمة لما وصل باسكو دي جاما إلى رأس الرجال السالح قال الآن طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختنق م. ثم بدأ يحاول يضع له مكان لأنه كان يريد لنا المدخل الجنوبي ولمحرع عشان يقتحمه إلى المقدسات إلى الحرمين الشارفين ومسجد الأقصى م. فوصلوا إلى كلوة على شرق أفريقيا الناس قالوا لا دولة كفار ما ينقعوش قومهم فالمجرم ضرب كلوة دمر 300 مسجد فيها المجرم لا حوله. دبس الكسور الجغرافية. نعم. طبعاً العزاول التطويق دبأ دي المرحلة اللي نتكلم المرحلة الرابعة. رابعة. لها لهما صليتين آل زي ما هنشوف بعد شوية. تحرك العثمانيون أجدنه ووو وتجرؤنه الذين كانوا يقيمون الدين ويغارون على الإسلام وتحرك السلطان سليم الأول علشان دفع هذا العدوان على بلاد المسلمين. تيجي المرحلة الخامسة. اللي هي المرحلة الاستعمار المعاصر هو أخطر أنواع الاستعمار م. لماذا؟ الزمان الامه كانت عندها نوع من المناعة نعم. فكانت تفرق بين العدو وبين الصديق وكانت تقاوم م. هدركت الخطر ما نابت ما أحد نام لا حاكم نام ولا عالم نام ولا أم كل الأمة اللي حصل بعد ألف وتسعمية وتسعة تم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني ضربت الخلافة ومزق العالم الإسلامي في سايكس بيكو والأمة لم تتحرك وفلسطين تحتل ولا مصر احتلت تحتل لها سنة 1882 وتونس والجزائر والمغرب دي أخطر أنواع إيه خطورة الأمة إن الأمة ما أصبحش تدرك أن العدو هو العدو وقطاع من أبناء هذه الأمة أصبح يساند هذا العطوة هذه القضية. القضية اللي عاوزة وقفها أعزى وقفة محاسبة مع النفس ناقف معها بعد هزرها نعم صار من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي مركية أهلا وسهلا كل عام سوكي خير حضرهم بألف سواح السلام عليكم نحن أول شيء هنر لما أنترحنا والشيخ محمد حسان بعد إيه سؤال نعرف نعم من هو المسؤول عن تزوير التاريخ حتى أطبح الفاتح محتل والمحتل صاحب حق ومن هو المسؤول عن تعطيل الجهار الإسلامي نعم وشكرا وكل عام وأنتم بخير شكرا شكرا جزيل الله يكرمك تماما دكتور يعني السؤال نقول له لا كلنا مسؤولون مم. ما في أحد غير مسؤول مم. لا يعذر من ذلك أحد ربنا كل إنسان على قدرها تقول فقاتب يسألين لا تكلف إلا نفسك مم. وحرض كل كلهم حسب توقع ولذلك الأخ الكريم اللي بيقول إحنا نقاطع البضائع كذا وكذا نعم إحنا ماذا نملك الآن نعم هدي نموذج النبي عليه الصلاه والسلام لما أسلم سمام بن أسال من أهل نجد وحب يرجع يروح يعتمر وهيرجع البلد تاني فقال للنبي عليه وسلم والسلام يعني يا رسول الله انت أعمل إيه النزل بحرب الدين والدعوة قال له اللي مليح عليك ضميرك لما وصل إلى نجد سمامة بن أسال قال يا أهل نجد يا, أهل أسف يا أهل مكة لن يصلكم حبة بر حتى توقفوا أيديكم عن محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة شوف ها هو فرد واحد فضج أهل مكة لأن يتمنع عنهم البر في النجد مم. شوف استخدم الحصار الاقتصادي علشان إن يرفع العدوان الواقع على المسلمين وعلى رسول الله ها واحد فرد واحد وضج أهل نجد ورحل النبي يا رسول الله هلك الأولاد هل وال... نعمل إيه فرسلم طلب من أهل نجد أن يرفعوا الحصار رغم انهم كانوا برضو لا يزالوا يعادون الاسلام برفع الحصار عنهم مم. فوصلهم البر عاوز اقول هذا هو موقف الرجال فالنهارده احنا ماذا نفعل احنا ما نقدرش نحارب الغرب نعم. احنا ما تربيناش على الجهاد ولا مسجله تربيهنا عندنا تربيه نعم. واعداد للتخليه والتخلي وبعدين علشان مم. كمان الت... يعني ايه ال... ال... الامور مختلطه طيب ما الناس اختلطت عليها الأمور مش عارفة من العدو ومن الصديق، وربنا ربنا سبحانه قال لي هاي ولا ذي ما لاتتخذوا عدو وعدوكم أولياء، اختلطت الأمور وفي ناس عندهم أصبح الآن في لبس. في لبس في الأمور، فتص عشان كده قالوا تصحيح المسار تصحيح المفاهيم يسبق تصحيح المسار، لا. لازم قبل الأمور تتضح و... ويتضح من العدو ومن الصديق وإن الواجبات الل... الل... لكن ماذا نفعل الآن؟ المقاتعة إن حتى لو المنتج بتاع بلدي نعم. يعني اروح احيانا لرجل عشان اطلب من لمبة الكهرباء يقول لي دي كويسة لان جاي مستورد اقول له هات يقول لي ما تقعدش كتير قلت زي بعض تخرم تخرم عليش مم. لكن دي منتج بلدي أنا أنا المنتج بلدي ولو تعبان لان ما احتملش ان هذا الذي يحول قروشه لرصاص صحيح. يوجه لإخواننا في الأرض المحتلة والله أرجو أن ينتبه الكل و... الكلام ده رجو... و... و... ونتعاون و... على ذلك وأقول لربنا إيه نعم. أنا ما ممكن أموت هنا بعد شوية مم. أنا لو خفت بين أيدينا عز وجل هقول له إيه أروح أستاني... عفواً يا دكتور في الجزئية دي قبل ما أخذ الاتصال بس حضرتك بتقول أن أنا ممكن يعني في هذه الجزئية دي جزئية مهمة مرتبطة بموضوعنا يعني ممكن أشتري منتج غربي واللي أنا بدفعه بتساهم في قتل إخواننا هنا وهناك شوف الله حس أن عن ذلك شوف أضطر أستاذ في حقتين في منتج غربي غير موجود عندك نعم. زي الحاجات المنتجات اللي خاصة بالطب والهندسة استخدمها نستخدمها لأنك أنت مم لكن الحاجات اللي بتنتج محليا اللي بيروح يشتري شوكولاتة فوجئت من كان واحد بيزورني وجيب لي كلب شوكولاتة مصنعة في ألمانيا قلت أنا أكون حاجه مصنعة في ألمانيا وقتلوا مرور الشربيني أختي مرة الشربيني قتلوها وأكل ال ال بتاعتها اللي بيحصل ده لا هنا المنتج المحلي الذي نحتاج شيء الغربي الذي لا مدي له في النقطة دي يا دكتور جمال لابد إننا نقول ك كلمة مهمة جدا إن الكلام الدكتور جمال بيقوله أخانا وأحبابنا وشهدنا الكرام في كل مكان ممكن حد يقول إيه الكلام ده إيه الرجعية إيه الرجعية وإيه التأخر وإيه لا لا لا هذا من الدين هذا من الدين وهذا من حبنا لنبينا الامين محمد صلى الله عليه وسلم ده دم الدين إن أنا اهتم بمنتج بلدي نعم يا دكتور هستاذاك بس باخد اتصال من لا. من الجزائر بس السلام عليكم وعدل الاستعمار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اخ مخلوف اهلا وسهلا اتفضل اهلا بك واهلا بالشيخ الكريم اتفضل الله يكرمك نعم عندي سؤال للشيخ ان شاء الله نعم أريد من الشيخ أن يعطينا مصيحة ل... لكل كل شعوب الإسلامية كيف تهتم بقضاياها ل... خضائها... القضايا <تصفيق> يعني في ظل هذه الفتن التي تسلط علينا يعني <تصفيق> كيف <تصفيق> يعني نن نهتم تمام يعني هو بيقول ان يعني هو بيطلب لحضراتك الرسالة الى كل الشعوب العربية والاسلامية ان هي ازاي تهتم بالتاريخ الاسلامي وتهتم بقضاياها الاسلامية لا اخي طارق اي شامع معاك نعم اهلو مع حضرتك اتفضل اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل لو سمحت حضرتك دلوقتي تضيلت اللي... الدكتور جمال الدين عبد الهادي بارك الله فيه كان بيتكلم عن مسئولية الناس وعن مشاكل وعن وعن وعن وعن نعم نحن عايزين المنهج التطبيقي والعمل والحل الإيجابي في إزاي نتجه في حل هذه المشاكل اللي في خصوص بخصوص القدس وما إلى ذلك. هو الدكتور التاريخ ركز التاريخ. على مسألة التربية وأمورك أخرى طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب يعني هو عايز قطوات عمل حاضر. حاضر نقول إن شاء الله شحات من السعودية السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم. سلام سمو الأم. أهلا وسهلا يا كريمك. أنا سعيد والله بالاتصال. أقدر تكون سمع صوتك. سعداء وأقدر الله يكرمك. كهل وصلنا. أنت والشيخ الجليل يعني بصراحة يعني إحنا يعني, يعني, يعني, يعني يزيدنا شرف إن إحنا بنتلقى العلم على على على يديه. ربنا يبرفيك تفضل. وعلى يدي الشيخ محمد حسان تفضل الله يكرمك الله يكرمك. بصراحة يعني وفلا سلاح المقطع ده لازم نهتم به ولازم يعني, يعني يعني نكشف للعالم كله الشركات اللي حتى في بلدنا مش في بلد الغرب بس. م. يعني نكشفها في بلدنا ففففف في مصر في جازاير في السعودية في أي في أي في أي في أي مكان نعم لازم نكشف للع لل لل كلهم يعني الشركات اللي بتنتج منتجات يهودية أو منتجات بتساهم في بعذر بحيها إلى ال ال اليهود مم. تمام ربنا يكرمك ما شاء الله عارف وشعر الواحد يقول لك يا رب والله على شكرا جزيلا ربنا يكرمك شكرا دوخت صحر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً, أهلا بيك الله كريم ممكن بس أقول لك بعنوان أحياء الأمة نعم يلا نحيا بالإسلام ونسلو آيات الرحمن ونركب الكرآن لعرش الرحمن والنور رضى الرحمن ونحيا سنة رسولنا ونفوذ بشفاعة حبيبنا يلا نوحي كلمتنا ونوري العالم همتنا ونوحد صفوفنا وقنواتنا ونجاهد في نشر إسلامنا ونجذب برامجنا ونوصل كلمتنا وتحيي همتنا يلا نحيا بالإسلام ونحيي سنه رسولنا ونوحد كلمتنا قالوا على رسولنا كتير ونرد بقول العظيم انك على خلق عظيم علي رسولنا يا حبيبنا يا اللي حبك مالي قلوبنا بكلامهم خلى العالم يسأل ويعرف إسلامنا كلمتنا هي سلاحنا وقراننا هو دستورنا والسنه طريق وهدايه للامه فاكرين بمنع الماذن ننسى مم. الاذان حنجبنا عبادتها ترديد الاذان قالوا عن اسلامنا ارهاب ونسيوا مبادئنا ونادت غزه وبتقول نسفوا ارواحنا واطفالنا ودمعنا على أرضنا تشهد على إرهابنا والقدس تصرخ وبتنادي هبني على إيد أعدائي صحية الأمة وبتنادي فين همت أولادي القدس عزيزة ودمعنا رخيصة في سبيل تحريرها وحدي يا أمة الكلمة ونادي بتحرير الأمة يلا نجاهد بكلمتنا وننسى قرئتنا ونوحد كلمتنا لمواجهة أعدائنا يلا نوحد كلمتنا ونحي سنة رسولنا نحي <تس PLAY> بالقرآن في جنة الرحمن تحلى الحياة بتلاوة القرآن ننور رضا الرحمن الله شكرا الله شكرا جزيلا الأخي بدر السلام عليكم تفضل أخي بدر تفضل تفضل السلام عليكم. أهلا بك عليكم السلام وشكرك. <تنسي> أنا <سلام> أسعد علي زعيم. أهلا أخ <أخذ> الله يسلمك يعني أتمنى أتمنى من فضيلة الشيخ نحن نحبكم في الله ولكن أتمنى منكم من قناة الرحمة توجه يعني نداء أو دعاء يعني للعالم العربي يعني يتحد ويقاطع كل منتجات الغربية. نعم. يعني أتمنى من الله سبحانه <تصفيق> وتعالى وأتمنى من الشيخ محمد حسان هو إنسان يعني محبوب ونحبه في الله. وهو <أتمنى> نعم. ربنا يكرمك يعني هي هي دا يعني ما نفعله الآن أليس من من يعني دور إيجابي من فعله؟ أكيد أكيد والله والله أنتم يعني تملكون القلوب وكل أتمنى من العالم العربي والإسلام بالتحديد أن أن يقاطع كل المنتجات الغربية حاضر. ما كانت يعني أستغرب عندما فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم الآن يقول أحد, أحد الناس يقدم لي شقلاب ألماني وأختنا الذي قتلت قبل قبل يعني لسه دمها لم يبرد نعم مروى الشرويني نعم استقوا الله يعني الله في أنفسكم أولا نعم بي أختنا التي قتلت إزاي أن يقتل أخواتنا ويقول عنها إرهاب ونحن دين السماح ودين الإسلام تمام ربنا يكرمك فقيم أتمنى منكم بإذن الله تعالى أن تطلقوا نداء من هذه القناة المباركة إن شاء الله خاصة للعالم العربي والإسلامي أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض وتدعوا للقنوات التي يعني لا داعي ذكر بأسماء قنوات أن تنادي عندما يكون مثلا بين مصر والجزائر قبل فترة يعني كانت رياضة ولا نقلت لا نعم رياضة نعم لا حاضر حاضر دعوة كريمة حاضر وابشر بيزن ده قريبا إن شاء الله الأستاذ خالد أهلا معلكم عليكم السلام عليكم أهلا سلام بيك اتفضل أهلا وسهلا نبارك الله في قناة الرحمة والقائمين عليها جميعا كل كل شكرا جزيلا اللي شكرا اللي شكراً, اللي شكرا الناس والحافظ والخليجين ربنا كل القنوات التي تبلغ عن الله وعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل و... اتفضل حضرتك نعم بارك الله في أقدامكم والله ربنا يكرمك ويعزك عزة انا نحب الطراب الذي يتسيرون عليه ربنا يرفع قدرك يا رب انا يعني سعيد برضو بفضلت الشيخ جمال عبد الهادي فرطة طيب ان احنا نشوفه قدامنا جدامنا درجة يعني نحسبه على خير ونحسبه نور <تصفيق> وأحب لما ما تدخل كده خطر فأس إن أنا بقول إن إن العداء الأساسي للإسلام يعني اللي هو من من من من بعض المسلمين من بعض المسلمين اللي هم إيه يتمثل في طائفة المناصرين اللي هم يعني لأن الفلبينو واليهود المعروفين عداهم للأمة ولم ترد عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ولكن العداء الداخلي أصعب اللي هو من منافقين اللي نعم من المسلمين نعم نعم, نعم ربنا يا رب ناخد اتصال ونتوقف السلام عليكم أهلو. أبو عبد الله أهلو. أهلو. أهلو. السلام عليكم عليكم السلام أخوك من السلام خير أهلا بي أهلا بيك والله شكرا على البرنامج البرامج الشيط وشكرا على برامجكم الحلوة وأتمنى من الشيخ عن على مقال أستاذ بدر وأنه يلقي صراحة أن يدعي على مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية وغير ذلك شكرا م. جدا جدا وكسر الله من أمثالكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شك... هرجع بقى بحضركة دكتور جمال للمرحلة الخامسة مرحلة الاستعمار عزرة هو حتى, ال... حتى, ال... حتى, حتى ال... بنسبة للموضوع المقاطع هو آه. رجاء جارودي أي. كتب كتابا كيف نصنع المستقبل م. وكتب كتابا أمريكا طليعة عصر الانحطاط، وتكلم فيها عن خطورة ما يجري على المستوى الدولي والاقتصاد وقال إحنا لن نستطيع أن نحارب الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلان لكن المقاطعة نعم المقاطعة علبة الدخان تقاطع كل المواد الغذائية اللي بتتطور الديناس بيأكلوا من بره نقول يا أخوانا انتاج رغيف الخبز أمم عندها أرض واسعة ومياه وتستورد رغيف الخبز مصيبة الشيء الآخر اللي هي الحاجات ال يعني أقول دي مسألة ال إحنا ممكن يبقى عندنا اكتفاء ذاتي نعم. العالم العربي والإسلامي والرجل قالك حاجة أنا المبادلات المقايضة هي. أنا أعطيك مثلا ثلجات وأنت تعطيني قمح والأرض موجودة وتتسع للكل نعم. وبعدين عشان يحصل نوع من التكامل المفروض عدم التعامل بالدولار والغاء يبقى فيه عملة بينية زي الريال السعودي أو الدينار الكويتي أو حاجة تكون وهو كمان هم أيضا ما يتعاملوش بالدولار يخلوا عملتهم ويبقى لها غطاء ذهبي يعني دي مقاطعة وبعدين الشيء الآخر اللي هو عقود السلاح السلاح اللي يستورد من الغرب الآن مين اللي عنده التقنية بتاعته والغرب بيطلع ايه بيصرف السلاح اللي انتهى في توقيته فدي مقاطعة ال وقف كمان مقطعة البترول ده وقف ضخ البترول رحم الله في مصر رحمة الله لتلاتة وسبعين وعلى شكله وإغلاق بغاز باب المندب اللي هو دلوقتي الصراح حواليه الآن في اليمن وتمزيق يمزق من يريد تمزيق اليمن لما أغلقت مصر 73 في تلاتة وسبعين وتقطع البترول ده كان كان له أثر يعني كبير في الله أنا عاوز أقول دي حاجة إحنا نملك إن إحنا نزل العدو. العدو الآن اللي اللي اللي ويجول في موانينه ويأكل ويشرب و... المحرضين يقول لا ما ماكش مكان عندنا أنا يعني في مسألة المقاطعة ولا غير ذلك أمور هي تحتاج لدراسة ولكن يعني أنا أبشر حضراتكم جميعا بإذن الله ورجعت على مشاهدين الكرام في هذا الموضوع على وجه الخصوص يعني يعني أبشر بإذن الله في الأيام القادمة في برنامج مجلس الرحمة يعني ستجدوا بإذن الله خيرا كثيرا بإذن الله في الأيام القادمة هرجع على حضر الدكتور جمال في مسألة للاستعمار المرحلة الخامسة وعايز حضرك تذكرنا بكلمة رئيس الوزراء البريطاني لما قال كلمة مهمة جدا أمام مجلس العموم البريطاني هو بيمثل بالمصحف الشريف قال إيه دكتور؟ جاء دستون طالما هذا الكتاب بين أيدي المسلمين لن يقرر للاستعمار ما كان في بلاد المسلمين مم. وده قد كان مجرم كان يشتم السلطان العبد الحميد السامي السلطان الأحمر مجرم نعم. فهو المسألة هو فعلاً يعني إذا الأخ الكريم اللي بيكلمنا المخرج إزاي؟ العامل الفعال اللي حول الأمة العربية من أمة بتشتغل عند الفرس والروم يقاتل بعضها بعض لحساب الفرس والروم وفسد معتقدهم وفسدت سلوكياتهم وأخلاقياتهم وأصبح بلادهم تحت الاحتلال الأجنبي التحول اللي حصل ده زي ما قال فضي الشيخ الدولة الإسلامية وصلت مش بس لحدود الصين ولا المحيط ده الدولة الإسلامية امتدت حدودها في آسيا وأفريقيا وأوروبا يعني حوالي عشرين مليون كيلومتر مربع كان السلطان سليمان محمد الفاتح اسم السلطان الامبراطورية الرومانية الشرقية وكان تضرب الأنوات باسمه نعم. وكان يريد فتح القسطنطينية ونزل قوات فعلا يعني عاوز أقول للأمة كان لها شأن عظيم التحول اللي حصل الإسلام هي التربية الإسلامية آه. هي ذي التربية وعشان كده الرسول رسول عسى والسلام لما نزل الوحي وقاله يقرأ باسم ربك الذي خلق وكانش إهل اقرأ وبعدها قابل ورق ابن نوفل فقال له دا الوحي و... و... مهمتك عظيمة مطالب ان تخرج هذه الامة من ظلمات الشركة لنور التوحيد انت, انت, انت ورق انشاء امة خير امة اللي اخرجت للناس ليتني اكون شاب حين يخرجك قومك اللي هم اخرجي هم قال له لتكذبن ولا تؤذين ولتخاتلن ولا تخرجن أنا أريد الطبيب يريد أن يعالج أمه تريد أن تبطش به ماذا فعل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم تأخر الواحد بعد جنازة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورز فاجر ولا تأجل تمن ولا تمن تستكثر ولي ربك فاصبر انطلق يبدأ بزوجته أولاده قولوا لا إله إلا الله تفلحه ويأخذهم يربيهم في دار الأرقام ابن أبي الأرقام، وسعيد بن زايد يأخد عنده أسرة وبنتفاض أخته زوجة فاطمة بنت الخطاب واحد اسمه نعيم وواحد اسمه واحد شخصية خباب بن الأرد هو كان النقيب تحم يربي الفرد المسلم لا. والأسرة المسلمة في المجتمع في دار الأرقام ابن أبي الغرقم ثلاث سنوات مرحلة الدعوة الخاصة بعد عشر سنوات مرحلة الدعوة العامة وبع... وكانت ابتلاءات وكان صبر وثبات وكانت حادثة الإسراء والمعراج في العش السنة العشرة وهو يدعو إلى الإسلام ويعاني من الترويع والمسلمون عادون من التعذيب يجي تكليف آخر يا محمد ال... القدس اللي انت صليت في مسجدها الآن هذه ميراث الأمة الإسلامية وقف إسلامي تحريرها فريضة في رقبة قضية المسلمين الأولى قضية المسلمين الأولى فلا تنسى وخرج رجع رسول الله في السنة العشرة نعم ليواصل المهم عارف ان المهمة دي تحتاج إلى تربية وإلى رجال مم. وعشان كده أنا بقول النهاردة طب وحنا ننتظر لسه لم نبدأ لا أنا أطالب عشان نسارع في تربية العملية خطو... يا أجهزة الإعلام مم. اللي اللي شردة اتقوا الله ده يجي يوم ممكن الموت يأتي بغداء حسب, حسب أهل القرى ي... فأمن أهل القرى أن يأتيهم بيتنا هون ممكن الب... تيجي صعيقة من السماء تهلك البقرة لا. لا. فيها اتقوا الله اتقول الله في امته واعمل عمل زي القنوات اللي احنا في كنوات كثيرة رجعت الى الله نعم. احنا بنطلبهم يمارسوا جهدهم يذكروا الامه بفرض الله عليها ربهم تربية صالحة الكلمة الطيبة صادقة ومرت تفيد الناس حاجة تفيد الناس فلذلك انا عاوز اقول دي الاركده دي فمش بس الاب والام والمدرس والولي الامر دي كمان اجهزه الاعلام لان انت ممكن تبني واجهزه صحيح. الاعلام تهدم صحيح. لكن احنا في وهي مستنع. اقوى تاثير وعلى فكره يجب ان يبقى في ضوابط نعم. شرعيه وليه الأمر يضع ضوابط إحنا لا يجب أن تفسد أخلاق الأمة وعقول الأمة تفسد عقول الأمة وعقلوبها وشبابها دايما يبقى إذا الولي الأمر يقولون لا ده في ضوابط نا. إنه لا يجوز تجاوزها إحنا عاوزين من ربي أولادنا لأن الأمة القوية إذا كان شبابها قوي نا. إذا كان أولياء أمورها يحرصون على نشر الخير فيها ومحاربة المنكر وما اللي ولتكن منكم وما تدعون الخير ومعروفين مع المنكر يعني إذن فالنبيع السلام أدرك المهمة ورجع ولم ينسى بيت المقدس وقامت الدولة الإسلامية في على ارض المدينة المنورة وبدات الخوات العملية باتجاه تحرير بيت المقدس لم ينسى ولم ينسى ولم لهم حيثاً ده الطريق عشان الإخوان عشان يقولون كيف السبيل اداءه ولا طريق غير طريق محمد صرح. صلى الله عليه وسلم لا طريق غير طريق الصحابة الذين يستنون برسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم. هل انتهت الحروب الصلابية دكتور جمال لم تنتهي هي أشد ضراوة هي المشكلة الآن إن ال المشكلة أن الأمة متفكة متفرقة متفرقة وال يعني, يعني واستسلمت للتقسيم. داربنا جل وعلا سلموا إنت مش متحب أبو صلى الله عليه وسلم <تصفيق> مش أنتم <تصفيق> أنتم تدينون بالإسلام. وتشهدون لأ, لا إله إلا الله وإنا محمد رسول الله. ربنا بيقول كنتم خيرومة الأخرى التي الناس تمرون بعروة العمرة وعتاصبه. لماذا؟ الغرب 27 وعشرين دولة كانت اتحدوا واحنا عندنا رصيف. من أجل هدف نحن واحد. نتكلم اللغة العربية. ندين نعم. بالإسلام. شرعنا واحد. قانوننا و, و تاريخنا تاريخ عظيم. لنا جذور الع... الغرب ده عمره 200 سنة ما كملش أكثر من كده 200 سنة فعندنا كل مقاومات وحدة ويجوز أن نعمل التحدي الكونفدرالي كل واحد ما هو أوروبا فيها الملكة إليزابيس ده نظام ملكي وفيه عندهم رسال جمهوريات وفي أمراء ممكن يجتمعون ويبقى يعني وهنا زي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه ولذلك أنا أعتقد المأزق الآن وإلا و... وأنا أشهد الله أشهدوا الله سمعوا أشهدهم إن لم ينتبه أبناء الأمة على جميع المستويات بهذه الوصية وصية رب العالمين واعتاصموا بحبل الله جميعا واتفرقوا وكلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آآ آآ من أراد بحفوحة الجنة في اللي لزم جماعة الأمة الوحدة أعتقد المصير سيكون خطير وخاصة يضاف إلى ذلك أن المفروض الوحدة بين أبناء الأمة واحذروا العدو العدو الذي يصور لكم أنه يقف إلى جواركم هو, الصديق. هو الصديق والله والله إنه عدو لكم وللأمة فلذلك يعني أنا أطالبكم محاسبة مع النفس وأسأل الله أن يوفقكم لما يحبوا يا أرض يا رب ربنا يا كرامك الدكتور جمال نستقبل التصالي السلام عليكم أهلا وسهلا أتفضل السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا انا حضرت الحلقه دي من اولها وكل يوم بتابع استاذ ملهم اهلا وسهلا انا دلوقتي ما عندي صاحب اسره نعم يبقى انا مسؤول عن اولادي ومراتي واعلمهم ازاي واكلهم ازاي وسمعهم ازاي من حلال نعم كان هو في القران الكريم زي برنامج معلم وخلا المسلمين تمام طيب كل صاحب شركه النهارده بيكون مسؤول عن الشركه بتاعته وعن ادارتها ويشوف الخلل فين عشان خاطر يصلحه عشان يكسب تمام طيب وكل صاحب كذلك طيب. خلاص طيب اللي رؤساء الدول العربيه المسلمه المؤمنه اللي هي عندها الحل الوحيد اللي هي بتسوق الناس دي كلها نعم ازاي هي بقى ما تحولش انا متسالوا ازاي تجند الناس دي عشان خاطر تشيل الزخم البايدي اللي هو بيضيع البلد وبيضيعنا كلنا نعم المسؤول مش احنا بس المسؤول القائد اللي ماسكنا الكل الكل الكل نعم طاء انقطع الاخ حسن حضرتك نعم. إلى جانب التماسك لابد من تكتل الأمة نفسها في الأول ولو الأمة واخد بالك اجتامعك وتنست الفرق دي وكلمة فيها وكلمة خوارج وكلمة سنة نفس البلاد الغربي عم تلعب على الأوتار دي والنزاح على الحكم ونزاع الصدفة في هذه الحالة الأمة تقوى نعم ربنا يكرمك رب للتحاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني أنا حضرتك ي... الله لا يغير من ما بقاوم السبب... حتى يعلن الفشل. السبب إرهاق الأمة زي ما قلت لك يعني من ساعة ما ينشق قد ساعة معركة عالي ومعاوية وهي وهي تعاني حتى يومنا هذا لا لا خلي بالك حتى توقف. أنا يعني بتكلم مع علي ومعاوية. يعني ال حسبي بتكلم داخل مع علي ومعاوية هو بيقول. لا لا لا, لازم لازم لا لا. لا يعني عشان يعني ذي المسألة لازم ندرك علي ومعاوية علي رضي الله عنه أحد العشر محا معبشان الجوا ومعاوية بنو سفيان كاتب الوح. نعم. ووو. وخل المؤمنين أصل ما هي المشكلة إن التاريخ مم. هو الـ هو الـ يعني لا لا بس اللي محمد حسان اتكلم عن الفتن الفتنة نعم ااا يعني في مجموعة سيرة حلقاتك ما شاء الله وكتاب لاجوزك لا لأن لأن سنة. الصحابة ال الاهل العلم يعلمونا علمونا هذه فتن عصم الله دماءنا من أن تراق فيها ونحن نعصم مؤسستنا من أن تخوض فيها الرسول عليه وسلم وابو ال الحافظ البغدادي في كتاب الكفاية قال إذا رأيت الرجل ينتقص من صحبة الرسول صلى الله عليه ما يقصدش الأخير الكريم يتكلم لا لأن هو نخل ما سمعها إذا رأيت الرجل ينتقص من صحبة الرسول صلى الله عليه أنه زنديق ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق عدوكم مثل وحش الذهب ما أبلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صل... في النهاية ضطر الجمل على الصولي والله يعني الكلام اللي نقول أصلًا لأ... علموا علموا علموا ما شئتم أنتم تعلموا فلن تجاروا بعلمكم حتى تعملوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اعلموا ما شئتم لتعلموا فلن تجاروا بعنكم حتى تعملوا نعم لا. فالعلم لابد أن يمت... بعد الفهم يرتبط بالعمل نعم والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر نعم ربنا كرمهك دكتور جمال يعني في النهاية أنا مش حضرتك شكرا جزيلا شكرا على الله. المعلومات الكايمة والأمور التاريخية اللي حضرتك يعني ما شاء الله تبارك وتعالى بيعلمنا وبنتعلم من حضرتك ودائما أنا بسعد بهذا اللقاء مبارك. وبتعلم من حضرتك كثيرا ما شاء الله تبارك وتعالى فاحنا في النهاية مشاكلنا الكرام يعني تكلمنا عن هذا الموضوع الخطير والمثار الآن عالميا ماذا بعد حظر بناء المأزن في سويسرا؟ أنا قلت لحضرتك في مقدمة الحلقة في الجزء الاول ان الموضوع ده بدأ ينتقل الى دول اوروبية اخرى الامر بدأ ينتقل الى اسرائيل بيدرسوا قرار الان وحينفزوه خلال ايام قادمة بمنع الازان في سويسرا عايزين يمنعوا قرار طلعوا قرار رسمي وبقى اصبح في الدستور الان في الدستور السويسري بحظر بناء المآزن في إسرائيل بيدرسوا قرار إنه اليوم اليوم درسوا القرار وحيفنفزوا خلال أيام قادمة ب بمنع الأذان في القدس منع أذان الفجر عشان ده بيقلقهم وبيصحيهم من بيصحفهم من نوم وبيبقوا نائمين تعبانين إزاي هم نائمين نائمين بيسمعوا حد بيقول الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نفتخر بذلك نفتخر بأننا من أمة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيدنا كرام الغرب اتحد من أجل القضاء على الإسلام دول الغرب توحدت من أجل القضاء على رموز الإسلام طيب السؤال إذا كان الغرب اتحد من أجل هدف واحد من أجل شيء واحد أما أنا لنا أن نعود إلى ربنا أما أنا لنا أن نعود إلى سنة نبينا أما أنا لنا ان ننفذ امر ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولكن مع كل ذلك مشاهدين الكرام نقول لو حورب دين على وجه الارض بمثل ما حورب به الاسلام ما بقي له على وجه الارض من سبيل لو حورب دين من الاضيان الباطلة بمثل ما حورب به الاسلام ما بقي له على وجه الارض من سبيل من اول لحظة والاسلام محارب لكن الله اهلك كل من وقف في طريق الاسلام وأبقى الله الإسلام وبقي الإسلام وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى بموعود الله وبموعود الصادق الرسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور جمال ركز في خلال هذا الجزء على مسألة إننا وجبنا الكل يسأل طب إحنا وجبنا تجاه هذه الافتراءات تجاه هذه الاتهامات تجاه هذه الادعاءات الباطلة واجبنا العودة إلى كتاب الله إلى سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى التربية إلى حديث المصطفى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته إلى الحديث النبوي بلغوا عني ولو آية كما يقول فضلت الإمام الشيخ محمد حسان بلغوا عني ولو آية هنا بلغوا تكليف عني تشريف آية تخفيف مشاهدينا الكرام في النهاية بسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفاضلة العالم القليل الأستاذ الدكتور السلام. جمال عبد الهادي أستاذ تاريخ الإسلام شكرا جزيلا للجمال وأشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد عبدالعليم العدوي الذي كان معنا في الجزء الأول مشاهدين الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحبة انتظرونا في لقاء السبت إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدين الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <أغلغة> سؤال حلقة الاسبوع من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون